اول حاجه شنو رح كنترول تدرج في كتير ده بنعمل كنترول في الارتفاع. كاره ونقطة ممكن في الارتفاع. كاره في الزاوية في الارتفاع. نشوف لو كان ممكن لو شيء. وانا الشغال واحد في دي مش عارفه قط فهم لقيت هو انا وانا بقى تمام او الدكتور اللي بيجي على اربع اسابيع تمام اقول له مش عارف طب ده لو البقره او الجاموس ماشي <سؤال> حد واحد من عشرة أشخاص، خمسة المية ناس عمل حمدلة، برة بضرب مع نفسه، بضرب افكر مره من احسن ازاي في قدامنا مراجعه على اسمه 67 تمام برضه في اثنين عشان تبقى نفس و خمسه ثلاثه اثنين ف انا ايه في منطقه طيب ايه تاني غير الانفتريش كان هشتغل الانفتريشه افتح في منطقه الفلان تفوق وتخلي ايه اول حاجه الباب بتفرق لززز او اللي بتفرق لززز الفلان الفلان الفلان تحت. اللي بشأن شخص كلمته أو بروس مبارد بطير وغير يكن بيريش بسيطة طرص؟ بس. يعني زيادة. كده احنا إحنا بنعمل إليه من في بطار بطار بطار بطار إما بستندن أو برخامس لو بستندن معنا من او أو تكون في فيدي بطار بطار بطار في, في بدل اي مبارك اي عاملين او اي ربوش من عشر هل؟ ماذا؟ من عشان نعرف احنا في لو في عندنا جنب الشمال في منطقه اول ما بفتح الاول الدنيا ايه الكيس وهو لاي واحده تقريبا من التدريب رقم سبع ده حد الميل كام سالب 18 نقطه خالص منه ايه لو حدد المحاضره معانا سالت لك حدد ايه مثل اللي اسمه هو عنده عمره بقوليات مشروعك انا تمام تعال ده ايه قالوا كده مش كده عندهم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 لقد اردت ان اقول لك ان اكون مسؤوليه لقد اردت ان اكون مسؤوليه لقد اكون مسؤوليه لقد اكون مسؤوليه لقد اكون مسؤوليه لقد اكون مسؤوليه لقد اكون مسؤوليه زي ما مسؤوليه لقد اكون مسؤوليه لقد اكون مسؤوليه لقد اكون مسؤوليه لقد اكون مسؤوليه لقد اكون مسؤوليه لقد اكون مسؤوليه في اكون مسؤوليه لقد اكون مسؤوليه ومسكتش حاجه كانتك عليه ومسكتش حتى موقفني من عايز هو خلاص قال لي ماشي بس اسمه كده اه مفهوم فهمته حتى من ماشي تحطه كويس على اخاك اسمع بقى ما عملت مستني اعمل فستان ليه تمام اه بس الفستان نوصل كمان يبقى اشي نتايج اليوتس والروم والسليم واللفه كل اللي ممكن اعمله في اللفه انا لو ادفع لفه الثانيه بقى عارف ايه, إيه اللي انا الثاني بدون ما جينا لوكسرها ايوه شباب عشان نمسك نفس طول كده لو جينا ناحيه اليمين عالفورد كان باب وشدت ورايك كان عيني اغنيتي ان منفعه كوميدي صفايه كمان ستجلس عندي كمان السلطه وضجي للاشي هي كمان لو عندي اليوغاس نورس مانعشرس صفايه وورد كان عم ستيريري مو غدت المره الروتنه فيها حنين بره هاه هاه هاه هاه هاه هاه هاه هاه هاه هاه هاه هاه هاه I'm going to سهل كده له ور في اوفيس راشال سهل سهل بيها وفي بقى حاجات يا دوبك اهو ما تجيش الليبر قدام كده وكل انا اسحبها كده هوت الكلام ده حتى برضه. بس كان روند بسعر خمسة سبعة من كل تنتين تاخد من اليد. تمام؟ يعني استويت أربعة. البيتش لو مصر من يعني كلام مشان يعني الكلام مشان يعني النمط حال الشيء الثالث هو ولا كان حاجة اسمها التاسع صوره وشوف البيش لو عصير. البيتش المدينة ربعا وبداية او بس بالنسبة السبب دل وصف بالنسبة لو البيتش عاية من خمسة ساعة ببداية لقد كنت لتبقى عوامة ان اقول لك بعض اللي بيه لزي لكن لاسل التفاق مكنت اقول لو اقول لك اقول لك اقول لك اقول لك اقول لك اقول لك ولا هي الطريقه دي تقريبا عن المستوى 6 و انت فصل السادس خلاص بسم الله اللي هو السن مع صوره ضغط القسم مع متوفي ريسايد معانا نبدا بتاع قوانين التاكس لقد نعمت بذلك اننا نحن نتحدث عن هذا الامر ونحن نتحدث عن هذا الامر ونحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن النعمة اللي أصبحت له ليه تقريباً الـ 5 وشيء 5 وشيء اللي الحرارة الأرمانية ضد المص اللي يقول الثورة بسيطة ١٨٩ القطسة ايه بسيطة ٨٨٨ فيه عمد كبيره بيسداد اللي بس الكلامة بالرداد بيخطوها التهديد على أجدان أو على المخص من بتاع التالي وعم بقدرشك تمام اللي حاولت ده بيه هو مش هيصبح واشوف ما اللي هي الجواز لو في الدرج دي لو خلص زيديتي انا جوزي جدا لو ثواني يبقى فيه حوادث داخل على مشكلتك ايه لو اقعد من خمس ثواني عامله عيني فالتجوز اللي انا عشان اشوف اشتغل ولا مش اللي هو كل السيمون هو ده الهيدريت خلاص قلنا بتوع البط تعال السيمين ده يا باشا ده واديله وحلله وظبطه لو ايه لو ممكن في ممكن ااكله تمام حاجه البولس البولس ده <تصفيق> في عباره ثاني على طول مثلا 50 متر تعيط الكوبري بتاعك ده اسبوع سيب هنا الدين الريليه واسبوع واحد وسيب الجريز تمام كل ما يكون البوكس كويس وعالي كل ما يكون جامده كويس ووص كويس اقدر اسوي العمليه كله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 أشوف اللي دينا اللي بيجي، كل لو انا عايز في الجانب المدردار بس، ديس هو أشوف الموضوع ال ده على فارس واق، هرب عن دينه. لو رجعنا واق من, من يعني عايز أقول مدام بعدين ما يبين بتحت وابص على فلوس قوه الحيوانات وابص على شحن الحيوانات طبيعي عشان والله كثير جدا شخصي على و انا اقدر انعمت حلاق ولساني الدكتور موجود حاجه واسميه ميلاد عليها واعرف بعد كده مع بعض ما <سؤال> ولو اتحافظ يروح ما هي جت في المده ايه اسمك انت طارق محمد بيت كان هو سبب وقت كل ما المنصور ده كان اللي هو كل مكان في اصاباته ده حتى برجع انا واقف فيها كده الله يرضى اصله نشوف اصلا من ضمن الفحص الفحص المبدا بتاع الصدر يعني تمام اشوف لو في اي ولا لا طب يعني هل في طبيعه ايه ممكن تبقى تلاقي فيه نزوله انما لو ده نازل الدنيا. لو لقيت في كعبه واحد في يوم كتير ممكن تقول او مثلا ممكن يلاقي ان تدي حبات بتاعتي اه و انا راح احدد لقيت لما يزيد اقوى ببعض حياتي و اعمل اشعه او اعمل اشعه مهم جدا في حالات الترمبوليتي الالكترونيزي عشان تعمل صمام بس عاوز جهاز قوي الاجهزه ضايعت بتاعت ترمبوليتي بس اعمل صمام اه زي ما بقولك في شويه تشوف في, إيه؟ في, في حاله ايه؟ الالكترونيز اللي الفي ايه الان هيعمل فكره ويوصل لالك هشوف الموضه بتاعت الفكره الصلاح الخط هنا بتاع فين على السير او سامع انت قصدي عليه انا انا عايز احط السولر واحط التليفون على ده تقوم تحسوا عارفه بتقول هو تفهم الراجل بيقول انا على حاجه والله يا والله خمس شهور خلاص سمعت مني ايه ما تقولش كده انا عايز رغوش تيجي من مش البلد مش مصنع اقدر المصنع 120 لازم تبعت يا ممكن عمل سديقه اوه ممكن عمله مبارد في ونوزة سندقه ممكن ان تلعب الاشرات ونفضره ونسيش انسيش انسيش او المائي ديكت بقى حالة قلعة قاتل النضي كون هعمل الجهاز اللي نفشم عن الماء طفل سباقه هشوفه يبتل ايه ولا الجهاز انه ممكن ممكن عندي موال اي حدد نضي ايه او حالة مياش كل لو بعت الحديده خلاص اول حاجه فيها والله، هذا هو الله، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر. ما شاء الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا سيدنا، أدعوكم إلى الله، الله أكبر. نحن بعده نسعى، نطلب نطلب شوف، نطلب عظيم. هنا، من يأوي يأوي له، سيد كل حال، كت كل طبعا طبعا لفوق الجهات اول طبقتين ثم ثم ايه تواضع الحياه من جاهزين صراحه ثم اهم حاجه بينك وبينك حلوه دلوقتي ماشيه اللي لو ماشي وانت جاي اللي لحد ما وجعت موضوع ده السر ثاني نتunnel بدي تنسجها خلاص. من el reto de los dedos ¿qué pasa? ¿qué pasa? para el marco para mí el punto de vista está roncho ¿no? el punto de vista está roncho y si es la parte de la forma la red de las personas se يبقى جهاز التعويل ده فوق تحت السماء انتهى صدرنا في الفايت ابتدى على راس اللي قاعد هنا وطلعه صبونه الفصل ده اول اشتغل في السماء والوجس الشيس بتاع ده طلع طلع وطلعه صبونه في الشمال واترافت النفاث طب حاجه اسمها ايه اللي تيجي على الضغط يبقى بقى النفاث في اي حالات ايه الضغط عارفين صوم من جابه صوره كده عشان الريموس ده يقتل على حسب ثاني الفرق هنا ثلاث مرات هنا بارامتره ال 60% في النص اللي هنا في ال هي كده انه نيجي نقول لك اللي زي maroc بس عشان يبقى بصوا انا قلت لك على الصبغه اللي في راسه من الشمال في السرير ممكن اوصل من الشمال بس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 فاكهه كاش تجنيدو كرامتا تفاكهه كاش تسجن كامل و تطلعو معاهم فاكهه كاش تتاكه كاش تتاكه ما ما إيه بس إيه؟ بس مش إيه؟ اللي هو الطوع إيه معه ويسير بس الطوع معي إنها بسرعة طوله مش دولي دولي ولكن سيكون هناك سيكون هناك سيكون هناك سيكون هناك سيكون هناك سيكون هناك سيكون هناك سيكون هناك سيكون هناك هنا، هناك سيكون هناك سيكون هناك سيكون هناك سيكون هناك سيكون هناك سيكون هناك سيكون هناك سيكون هناك سيكون هناك سيكون هناك and we should see that that's a failure for our values and that's actually okay you look you can have دي حاجه هو الشمال تروح هنا ساعه كده طب هو لو مثلا عملت كليش لسه على اليمين اعمل له عمليه اكسي اكسي في بس يجيب البحش بس جاية وكان يجيب يجيب ست فلا. كيش الشمال ايه؟ لا الفرح اللي شكلنا في نفس الباحث أي عملناه في بلاد السين صفراء بتقعد على راسنا و بتقعد نقوم العكس من جوه الباطل في نص عينه عشان يستهبل شويه سنه واحده ممكن اول ما بيمشوا عاملها لما بدات حتى ما منه في 14 سنة. عشان لما من أفتح فيه الظنيب أبدأ على منتصف. يبقى يقال فتح من الستين صح. نصين مش عارف بقول لك ان حاجه صعبه ربنا يفتحها و بقى عليه يخسر بس انت عامل حساب اصحى يا سنسه اصحى على I believe the God, how does that expression? Well, tradition. And there it is, it is not drawn It is gone It is gone in ane said thats all right oh my gosh. Oh my gosh. Oh my gosh. Yes.laresomic. Now, Meinho, who journeys لكي لا ينسى أحد في الدنيا ما كان ينتظره كاره، تراستفسر كلامه ما صاحي كل اللي هو بافضل شخص في الدنيا كدا هو اللي يفهميه، لسكي نام اصلا كل دواة ما بس يجيبون تاني، تعالوا نقول، لسنا بابسات ولا سجاق، لسكي. en في divided sich wild out met God die palabra te multiseren Elba radiante de optical en alorsmayın mais la base de kauf dat nederlands en n 수�ok nog beschible attachment van xe ongeveer en Sad ya tiene que parecer para el Dios el que el que hizo le dijo le voy a sacar el turno ahora le voy a sacar el mundo que me cae en el día de hoy ده است وقت افتح بالدجل بص ومركزله في وبعد كده وسعته وفتح وسبت الجامن اللي قال لي ده ميسس ممكن على طريق حاجه عن in Israel and all that حتى الوصف هذا المزج السليم ويعرف يسمونه أمين توبيس. هذا هو في. شعار ومقل. شعار ومقل. في. كده. بس حلو أو ده بطل بطل بس أنا هذا هذه الساعة بسوجي أنا عندي عندي نبين من, البيضانة من البيضانة وبعد انت كده اساسا في التونيزه في كل فكره بتاعهم اني بلاقي شيء قدام هو عمال لما الجزء الناس حلو طب لو وصلت المكان بتاعهم ومزمور واشد في الدكتوريه او من الواجب ان يقوموا بنشرها عنا حاجتين جدا تسببوا المكان ده الا لو صغير الحاجه التانيه ان لو انهم البيت اللي اللي فيه قليله مش هيصدم في الجسم اللي كده يرجع المكان المتعارف ويرتع من الناحيه وده اللي مش هيساعد اهلا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا اوصل ليه الميزه لو فيه جهه او ممكن اوصل منه برضه لو فيه تطلع وممكن يفصل منه لو فيه برضه لو منه لو فيه برضه ممكن منه hay alguien que apaga el chiquillo dice se vuelve a apagar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 é dentro do lado da Paguch que é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 هو ده ازاي هو ده مسا يعني 300 مثلا وخلاص لازم خاصه في الايه ثلاثه لازم الثلاثه دول والباقي السنه اللي لو وقعت مش هنا você ele é assim efeito ele é meio que ver é bom o cara é bom o cara é bom o cara é bom né ele é mais um pouquinho ele é de ali o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 If you Шолололамah for opposite petit 0000 It's separate We do have one I don't know I am about to look up to talk again As soon as we start We make two good Want there قم فتحنا اول ملفات بلاقي خش على بيقول ايه الريس دي اللي بعمل الافيشن ريسورت الريسورت يعني بقى كل اللي بعمله ده ان ايه فتحت الريس خلاص الحاجه التانيه لو فيه فرص تفاخره اللي لازم يشي من المقطع او فيه يريدك ان يريد الفضل يريدك ان يكون تفتح فيها على الواحد هو الحنين خلاص ماشي مع الاول وللاسف ان يدرسوا احنا كده، عايز طبعا ماشي اه يعني تسعى عوامل سعر او عوامل presentably on the road with the is yeah. okay, huh? let's let's okay. Yeah. it okay? right? the next one so let go to it yeah this we going to تسبيح لعله والله سمعك ايه عشان كده انا قولت عشان رومي ما ليه لا افتح صور صور في لاك عشان что у нас, I don't know how to pronounce his last name получить jednak なら, ما работу сез año вы назначить все а лапа, это Music за то, что же у нас достало вот irm Волкова нега в земле ونحن نفتح بس على الزينه ونحن نديروا شيل الاسحاب دي مليون من المقدمه دي وزينه بارد بعد ما نفتح بسطر اللوغوس وعندما نقولوا او دكتور شاهين فريق فيه ضغوط قومي حتى نجيب قومي ساعه لاننا نعمل بارد موضع بالارض قاضيه ايه قومي نزينه عارض واقصد مقرنا عندها مره العمر اللي حاطته دراما اوفر على عليك بس حاضر كويس بص بص بقى برضه دخلت رفيقه راقص خلال مره خالص كل اللي في الخط ابعد وبعت بس خدك ولا اسف اصلا فاضل ايه نشرب مره واحده كده عملنا على راس ها انتوا اللترى القروش اللي لسه انا عملتش واكون ساكن ما فيها اقوى مش اللي انتوا الشوك اللي بتعرفوا تاع اللي انتوا الساوسلي و بوست متواجد المكان يبقى الالعاب عارفين بس عشان بس عشان بس عشان بس عشان بس عشان بس عشان بس عشان بس Que el divided sich ent out Porque eliger al Substan Y se radiante de optical Que el nuevo Sabah k pues probé puedo اللي que väthin Booelku whoza tend ettcooler field. k eed Showtare al Al-Fatania. aí the Shif ad South adjectiveibuu.�u 小it argued about it. bro сум.超 bejun stood to that. broless of Allah. What's that? It does and nada? fine? Of anyo? Yes. awakened answer. Myoqah. It s DOTA ISQué. 온celá 我 cloudless of a Lil Jordi kilowatt�актер glass. That's that is a name, Samara. It's an Yuma but I have دور صليت سيئي للغوة لكو تأتيش اشتغار او ساعة تراصل الكوكسي السريني نتغار كامس الغاية قليت رايي من ناس وليش اتتت من ترغط لا يدخل دواسة، لا اللي كله. E aqui ao meu filho o Oral Simê nores de 17- o크, legalmente nos matices da鳥ia do Santos y noces そうする ao dia 90. E o welcome nosso livro fala raul... que o Mildéus diz. Como meus amadores são diplomadas o nove 2. Dima Eu vou iniciar umahirólara tomar uma irrelevantção de글ta na وقالوا لنا ان نتحدث عنه ونحن نتحدث عنه ونحن وسط كل ونحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن كل هذا نحن نحن نحن نحن نحن نحن على نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن اللي نحن نحن نحن نحن نحن نحن ده ايه نوافق قلت لك في الاسفل لاجبين اخش يوم في هنا انما لو اخش وقت ممتد لحد المنطقه البلاد من هنا ومممتد لكل بس تاني شايف في معاك تمام من جهه يبقى ده اللي هنسويه ان انا هفتح عشان اقدر اوسع اوسع اي على جوه كنت 2 و 4 ناقص هنسيب تحت شويه يبقى اللي في بين برضه ان انا لسه اللي انا بفتح كنت او او لا اتفرج في اللي لو عندي عفريس وقطع انا عندي دليل 7 دي تكون عيد اللي في الخضاعه في الاول اجل مش طبيعيه خش عليها الدكتور سامع لا تمام عشان اسهم الايه اللي فوق ان هي لا ان الجزء طبعا لما بنوصل في النص تحت الطباقه اللي الثاني فوق Thank you. رايب بارا قصد او اساسا عشان تقول ليسا او ليسا او وطنس او او عمدي مشكلة بالباطل و عمدي مشكلة بالباطل و Yes, for the Now, can the visor, and the visor, the visor, and for the visor, and for the the visor, and the the visor, and the visor, and the visor, the of and the A more thorough examination or simulation could be performed to confirm the cause of the zero technical failure. Regarding the issue of safety, being the newest, the highest, we have this outbreak of COVID-19. Regarding the matter of safety, we have the problem. The problem is that we have the issue الكنسيشان الداعي والدوء عضوك كل وجه عادي من هناك عايز من ده أنا تمام انا هحضر على الساعه 1:00 النهارده عشان واحد الايه الفتره قدروا حاجه من كده خلاص برضه